الحمد لله حمداً طيباً كبيراً مباركاً فيه السماوات من السماوات والأرض من أما بينهما ومن أما شاء من شيء بعده. دواي اوين كباتي اتخاره معن كرد عندك الدواد الزالم كانوا يجي اتخاري كرد لبخول خول بديني لخولي داكيب ونأوقي شباشا يا خلافة أو شهي الأصواصات دينية كدعاكت كردوا كدو دور بعد مجرد كرد نال الخوة اللي بي نوتا وكلتا كوس وصدنا بي گروه بو اوه ایشکا خواهد دوست داشت واده کرد و چه کرد. بیگ متفت. اگر خیر به خواه موفق دکا واده اصلا دکا. اگر صورت به خواهد رفتن آت داو نمی داده. خداوند می شود. توکر دست خوابو متفت. کوانتان نشانی استخراج اولیت خوری بولینی. خانواده پیوندی با آنیا. کاری که در کلینگو مهمه لحديث صحيحة حديثك بالمعنى هي راسة ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوق او كثير من استخارات دعوية خير لأخوابك او شغيك بعث مع دورك عدميش بك لأخواب خالطة وخوايا خير او كثير من استخارات ودعوية استخارات وشاور المخلوق ومشاوراتك ومشاوراتك الظاوراتك على قومت المعنى بنا من مئة إشي شوانها رئیتان شیم، چنگ کتکشی قبل، کبزانی حسیدی بین آب، کبزانی دو صوت دار، کبزانی یه وقتی عقله، آوکسانه لازم دلگود استش انتشاری دلگو کار، مشاوره و راهی جنبی کار، نیت اش چی وا؟ بیا تونه، رئیت تونه بی کمی آن نیتام، چونک عقلك و ملك العقل كتك باسره، به تنها بریاد زدتر ايشا كمدا، استشاره و هر به آنتي كرده، و کمک نک انسانی حسود، انسانی حسود استشاری یا پیروزی نگفتم که خود داره. خرابه کد نشان داد. چون ک حسودیت جاهل به، نفع به، یانکته که تجربه نبی، خبری نبی، آوانه نکته جعافل، آمین. جایگاهی قبّه، راضی به، دستوضد بی، استشار و پیروزی نگفتم که با آوردن دانش خیلی و شاد في قمرك وعلي صلاة السلام بقول وعمل فيك في الأوان في قمرك وواحد بقول لا ممكن تجعل صير ولا ممكن تجعل تير لا جو أو إذا قا فمعنى فيك رجوع إيش كان يسبقونك بمشاوره وهذا الفك فلسك لا بقران بقران خزانة خير لا شيء جاءي واحد في قمرك وعلي في في لا رسول خدايبي امومسلمان، امومحببه الله و عالم یه جگلودون خزانه نیست، امومسلمکا اتشار به خزانی که خزانی فرمود عواب که ایر رسولی با، عواب که و رجالی بارده بیابد. فی عمری باعث استران بخش خزانی که. که وقتا اوکش بارمش مجبور داره. آنکه کتاب و قیمت بورج دانانه. و دانی بورج ناقیه یا نحقیتش هیچ نه شایدی الزوجين اهل التشدان صدقوا عطله ولا جبت له ولا لزاترو بعدا كواعده استشاره ب فردين يابا ثيابهم ان شاء الله او شيء كذيك الذر الارتداناك اذا هل بخير تقريبوك إن شاء الله بمرجر قناعات البواهبية كفوة بويها برجار دوي وربك يخلق ما يشاء ويفكار تواكار النقوي قولة توفيق ما بدا واركوب عن كذلك والرقائي راس ما نشاء مدا وللرقائي تشاو الضمع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريبا قال سبحانه وتعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره اللهم انا نسالك ان تختار لنا ما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا واخرنا وعاجلنا واجلنا اللهم اصرف عنا ما فيه شر لنا في ديننا ودنيانا واخرنا وعاجلنا واجلنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه